إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكس فإنما ينكس على نفسه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 قل ب الرسول والمؤمنون إلَى أهْلِهِم أَبَداً وَزِجْنَا فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنَّتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ فَكُلُّ تُمْ قَوْمٌ دُرَى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 وكان الله وثورا رحيما سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوا هاذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من فَسَيَقُولُونَ بَل تَحْسُدُونَ لَا بَلْ كَانُوا لَا إِلَّا قليلا